اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون, ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العذل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا خوفهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت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 وبكفرهم وقولهم على مريم ببتالا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شفها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الرن وما قتلوه يقينا وفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِنْ من أَهْلِ الكتاب إِلَّا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا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 والمقيمين الصلاة والمحتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود ذبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله فجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضلوا ضلا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم ما خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أَلْقَاهَا إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن سهوا خيرا لكم إنما اللَّهُ الله وَاحِدٌ واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قضله وأما الذين افتنكبوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون, ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتون قل الله يطيكم في جلالة إن امروا الهلة ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما السلحان مما ترف وإن كانوا إخوة رجالا ولسان فنزة لمثل حظ القنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوكوا بالعقوب أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يكلى عليكم غير محل وأنتم حرم إن الله يحكو ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البذل والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حلمت عليكم الميتة والتم ونحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذو بحال النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم اليوم الذين كفروا من فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمخه غير متجانب لاثم فان الله غفور رحيم يسألونك ماذا احل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمستنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله الحساب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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يفكر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم موضاعا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا قيبا فامسحوا بوجوهكم وجوهكم منه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 يا أيها الذين آمنوا فونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وعقربوا الله إن الله خبير بما تعملوا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 وَتَوَكَّلْ الله وعلى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْإِسْرَاءِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنَّ مَعَكُمْ لَأَنَّكُمْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ فاخذتموا الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم, عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل السبيل فبما نقضي منه ثابهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا, ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خارنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم وصح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغوينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينفرهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقصون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رفوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم, وآتاكم ما لم يخفي أحدا من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترسدوا على أدباركم فتنقله خاسرين.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 وعلى الله فتوتلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقافلا إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاخرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمه عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.